ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد ذكرنا في دروسنا الماضية وشرعنا في معنى كتاب البيع فذلك أخذنا الأصل في البيع وأن الأصل في البيع الحلل والدليل على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وأحلى الله البيع وحرم الربا ثم أخذنا من المسائل تعريف البيع وأخذنا شرح شرح التعريف واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنشرع في شروط في شروط البيع المصنف رحمه الله عز وجل شرع في بيان شروط البيع الذي يجب توفرها لكي يحكم بصحة البيع ولا يمكن أن يحكم بصحة البيع إلا إذا توفرت هذه الشروط وأما إذا اختلت هذه الشروط فإن البيع يكون باطلا، وهذه الشروط كما تقدم معنا هي شروط البيع وفرق بين شروط البيع والشروط في في البيع وأما الشروط وأما شروط البيع فهي شروط ماذا شرعية قد جاءت من نعم من الشريعة وأما الشروط في البيع فهي شروط جعلية يجعلها المتعاقدان أو أحدهما في في البيع والمصنف رحمه الله عز وجل سيشرع في الشروط الشرعية والعلماء رحمهم الله عز وجل قد عدوا هذه الشروط الشرعية سبعة شروط وهذه الشروط إنما العلماء رحمهم الله عز وجل أخذوها كما ذكرنا سابقا من إيش من من التتبع والاستقراء أي أنهم تتبعوا نصوص الشريعة والأدلة الشرعية فوجدوا أن شروط البيع سبعة كما أن أهل العقيدة تتبع النصوص الشرعية ووجدوا أن أقسام التوحيد كم؟ ثلاثة لذلك يقول شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل ودليل تقسيم أنواع التوحيد إنما هو بالاستقراء أي باستقراء أدلة الكتاب والسنة أي باستقراء أدلة الكتاب والسنة والاستقراء عند أهل العلم رحمهم الله إما أن يكون استقراء تاما وإما أن يكون استقراء ناقص. والاستقراء التام هي بأن تستقرأ جميع النصوص الشرعية ثم يستخرج منها الأحكام الشرعية وأما الاستقراء الناقص فإنه لا يكون استقراء تاما لأدلة الكتاب والسنة لذلك فالاستقراء الناقص يحصل أن الحكم يكون ناقصا وأما ما جاء في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات من التتبع والاستقراء وإنما هو استقراء كامل كذلك هنا ما جاء من تتبع أهل العلم رحمهم الله من استقراء نصوص الشريعة وأن شروط البيع سبعة إنما هو استقراء كامل وهذه الشروط إنما جاءت في الشريعة وذلك لأن الأصلة في مال المسلم أنه محرم الأصل في مال المسلم أنه محرم إلا أن يدل الدليل على استباحته وعقد البيع عقد معاوضة وعقد مبادلة وهذه المعاوضة والمبادلة لا بد لها من أمارات وعلامات حتى يصح هذا العقد وهذه الأمارات وهذه العلامات هي ماذا أجيب هي شروط البيع ذكرنا أن البيع أن الشرط في اللغة ما هو هو العلامة فكيف يمكننا إدخال المعنى اللغوي على مثل هذه المسائل نقول إن هذه الشروط كالعلامات والأمارات على صحة ماذا على صحة البيع. إن هذه الشروط هي علامات وأمارات على صحة على صحة البيع. فإذا هذه العلامات وهذه الأمارات وجدت في البيع فإن البيعة صحيح. فلو قال قائل ما علامة البيع فتقول علامات البيع كم سبع؟ كأنك تقول ما شروط البيع؟ فتقول إن شروط البيع سبعة أي أن الأمارات والعلامات الظاهرة لصحة البيع هي في كم؟ في سبعة هي في سبعة, في سبعة شروط أو سبعة أمارات فإذا توفرت هذه الشروط فإن البيع أصبح صحيحا وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن البيع بيعا ماذا؟ باطلا فإن البيع بيعا باطلة بدأ المصنف رحمه الله عز وجل بشرط الرضا وقال رحمه الله عز وجل فمن أعظم الشروط فمن أعظم الشروط ألا وهو الرضا أي التراضي أي أن لابد أن يكون المتعاقدان قد تراضيا على البيع لابد أن يكون المتعاقدان قد تراضيا على إيش؟ على البيع وهذا الشرط قد دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه وإجماع أهل العلم هذا الشرط قد دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه وكذلك أجمع أهل العلم رحمهم الله عز وجل على اشتراط التراضي في البيع. أما القرآن ففي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة وفي قراءة إلا أن تكون تجارة فتجارة قرئت عند بقراءتين بالرفع و وبالنصب تجارة قرئت بالرفع وقرئت كذلك بالنصب يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض بينكم فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الايه الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حرمة أكل مال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بعيش بالباطل. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية حرمة أكل أموال الناس بالباطل. والباطل هو الذي ليس فيه وجه حق. وهذا الكلام الذي أذكره فنستفيد منه في ثنايا كلامنا على الإكره، وإن الإكره على قسمين: إكرههم بحق وإكرههم بغير حق. فلا بد للطالب أن يستوعب مثل هذه المسائل. وأنا عادة في الدروس لا أذكر تكرارا في الألفاظ إلا للإفهام، وأما أصل الألفاظ فإنني أذ... أذكرها لمعنى سنستفيد منه إما. في أثناء ذكر للفظ أو في ثنايا شرحنا للكتاب فبعض الطلاب إذا جاء الكلام يظن أن هذا الكلام ليس له علاقة بكتاب البيوع فلا يكتبه ولا يستوعبه ولا ينتبه إليه ثم يفاجأ بعد قليل بأننا قد أدخلنا كلاما سابقا في مساء الأخرى لذلك ينبغي على الطالب أن يكون مستحضرا للذهن من أول الدرس لآخر الدرس كثير من الطلاب يظن أن هذه المسألة أو أن هذا الكلام لن يستفيد منه في كتاب البيوع فلا ينتبه له وهذا عيب في الطالب المنبغي على طالب العلم وقد ذكرت لكم سابقا أن طالب العلم هو الطالب المشتهد الذي عنده حزم وعنده كذلك اجتهاد في الطلب فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يوصف بكونه من طلاب العلم إلا إذا كان على هذا الوصف أنه طالب ولا يقال للذي ليس كما يقال عنده جد واجتهاد بأنه بأنه طالب. فلفظ طالب علم لها معنى عميق ودقيق جدا. فليس كل فليس كل من كتب يكون طالب علم وليس كل من حضر يكون طالب علم، ولكنه يكون طالبا إذا كان يطلب العلم، يطلب فيه فعل منه. أما أن يحضر الدرس وذهنه في خارج الدرس أو يحضر الدرس ويأخذ ما ما يظن أنه يعني يستلذ له وما وما لا يستلذ له يتركه، فإن هذا وإن كان قد أخذ. من العلم شيء فإنه لا يوصف بأنه من طلاب العلم الذين يشتهدون في طلب العلم وقد قال النبي صلوات رب وسلامه عليه طلب العلم فريض على كل مسلم وقال نبينا صلوات رب وسلامه عليه كما صح عند الحاكم من حديث حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه أرضاه فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة وخير دينكم الورع وهذا الحديث قد اختلف في رفعه وكونه مقطوع على عبد الله بن مطرف بن الشخير، لكن على كل حال الشيخ الألبان رحمه الله يصححه مرفوعا ولكن معناه صحيح فضل العلم أي الزيادة في العلم أحب إلى الله من الزيادة في, في العبادة وخير دينكم الورع فالشاهد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لما قال يا أيها الذين آمنوا وهذا فيه إرشاد لنا أن نستمع لمثل هذه الآيات. لما؟ كما قال عبد الله بن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا سمعت قوذا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فرع لها فرع لها سمعك فاِما خير تؤمر به وَإِمَّا شر تنهى عنه في هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حرم الله سبحانه وتعالى أكل مال الناس وأكل مال المسلم بالباطل والباطل هو الذي ليس لك فيه وجه حق الباطل هو الذي ليس لك فيه وجه حق فإذا وجد الرضا استحق المسلم مال أخيه إذا وجد الرضا استحق المسلم مال أخيه وإذا لم يوجد الرضا لم يستحق المسلم مال أخيه فإذا أخذه أصبح أنه أخذه بيش أجيبه بالباطل فنقول إن هذه الآية نأخذ منها اشتراطا التراضي من وجهين الوجه الأول في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بالباطل فإذا اختل شرط الرضا فإنه من أكل أموال الناس بالباطل فإذا اختل شرط التراضي والرضا فإنه أصبح من أكل أموال الناس بالباطل الوجه الثاني في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهذا الوجه ظاهر في اشتراط ماذا في اشتراط التراضي في المتاجرة وهذا الوجه ظاهر في اشتراط التراضي في في المتاجرة فالمتاجرة الص المشروعة الصحيحة هي التي كانت عن تراضٍ فالمتاجرة الصحيحة المشروعة هي التي كانت عن تراض ولكن بشرط أن هذا التراضي لا يكون مخالفا ليش؟ للكتاب والسنة فإنهما قد يتراضيا على أكل ماذا؟ على أكل الربا فنقول لهم وإن تراضيتما على أكل الربا فإن هذا الأمر محرم فإن هذا الأمر محرم حتى وإن زعموا أنهم أن كل منهما ماذا راضي وأن كل منهما على رضا نقول وإن ترى وإن حصل منكم التراضي فإنه لا يجوز شرعا أن يكون هذا التراضي على ما حرم الله سبحانه وتعالى مثل مثل الرiba على ما حرم الله سبحانه وتعالى مثل مثل الرiba وسوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من شروط من شروط البيع أن لا يكون ربا ومن شروط البيع أن يكون على المعقود عليه لأن شروط البيع شروط متوجهة للعاقد وشروط متوجهة للمعقود عليه فمن شروط العاقد كما سوف يأتينا أن يكون مكلفا إلى آخره كذلك من شروط المعقود عليه أن يكون نافعا وأن يكون مباحا ولا يكون ربا الشاهد إن تراضيا على ربا فهل يصح هذا البيع لا حتى وإن زعم كل واحد منهما أنه قد رضي بهذه المعاملة نقول وإن حصل منكم التراضي ولكن هذا التراضي على خلاف الشريعة وما كان على خلاف الشريعة فإنه باطل مردود على صاحبه هذه الآية وهي فائدة هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه الآية قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل يستدل بها على تحريم كل أنواع البيوع المحرمة هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يستدل بها على تحريم كل أنواع البيوع المحرمة فكل بيع, فكل بيع محرم هو من أكل أموال الناس بماذا؟ بالباطل كما وبغير حق كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل فهناك في تحريم البيوع المحرمة أدلة عامة مثل هذا مثل إيش؟ مثل هذا الدليل وهناك أدلة خاصة مثل النهي أنه... عن بيع المنابذة النهي عن بيع الملامسة إنما هي أدلة خاصة في في صور البيوع الخاصة المحربة واضح يا إخواني؟ واضح؟ كذلك من السنة أخذنا القرآن في شرط التراضي كذلك السنة ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء عند... عند ابن ماجه وعند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال إنما البيع عن تراض إنما البيع عن تراض وهو حديث ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قوله إنما البيع هذا أسلوب حصر وقصر هذا أسلوب حصر وقصر كأنه يقول البيع الشرعي هو البيع الذي وجد فيه التراضي إنما البيع عن تراضي مثل حديث إنما الأعمال بإيش؟ بالنيات فلا يكون هناك عمل إلا, إلا بنيا وهذا استفدناه من إنما التي تدل على الحصر وماذا؟ وعلى القصر فقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه هنا إنما البيع عن تراض قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل هذا أسلوب حصر وقصر كأنه يقول البيع الشرعي هو البيع الذي وجد فيه التراضي فمفهوم هذا الحديث أنه إذا لم يوجد التراضي فليس البيع ماذا شرعيا مفهوم هذا الحديث أنه إذا لم يوجد التراضي فليس البيع ماذا شرعياً فليس البيع شرعياً كذلك الإجماع أجمع أهل العلم رحمهم الله على اشتراط التراضي في في البيع أجمع أهل العلم رحمهم الله على اشتراط التراضي في البيع في الجملة. وقلنا في الجملة لأن الحنفية رحمهم الله عندهم تفصيل في هذه المسألة وأخشى إن ذكرت قول الحنفية أنني أشوش على بعضكم ولكن ذكرته حتى تعرفوا لما قلت ماذا أحسنتم لما قلت ماذا من قبل الجملة؟ أحسنت لما قلت في الجملة قلت في الجملة لأن هناك تفصيل عند من؟ عند الحنفية هناك تفصيل عند الحنفية في التراضي. ذلك قلت أجمع أهل العلم رحمهم الله على اشتراط التراضي في الجملة لأن هناك تفصيل عند الحنفية في باب في باب التراضي وفي مسألة التراضي وأخشى أني لو ذكرت هذا التفصيل أن الذهن يذهب إلى غير إلى غير كتاب إلى غير كتاب البيوع. ولكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله أن التراضي ماذا؟ شرط في صحة البيع حتى الحنفية يقولون باشتراطه لكنهم عندهم تفصيل دقيق فأرجعه إلى وقت آخر أخذنا الآن التراضي فأخذنا معناه وأخذنا الأدلة الواردة في اشتراط التراضي نقول هناك مسائل تترتب على هذا الشرط هناك مسائل قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل تترتب على هذا الشرط في الظاهر أن شرط التراضي قد انعدم فيها ولكن أهل العلم رحمهم الله عز وجل لهم كلام آخر في الظاهر أن شرط التراضي قد انعدم فيها ولكن أهل العلم رحمهم الله عز وجل لهم فيها تفصيل وكلام المسألة الأولى بيع التقيه أو بيع التلجاء احفظوها بيع التقيه أو أو بيع التلجاء وهو أن يكون من المتبايعين بيعًا في الظاهر ولكن في الحقيقة لم يريد هذا البيع لم يريد هذا البيع أن يكون بين المتبايعين ماذا؟ بيعاً في الظاهر بعت واشتريت خليكم معي أخواني بعت واشتريت ولكن في باطن الأمر لم يريدا ماذا؟ لم يريدا هذا البيع فهم في الحقيقة لم يريدا هذا البيع و... وإن كان قد أظهر البيع مثاله لو أن شخصين خشي ظالماً لو أن شخصين خشي ظالماً وأنهما إن لم يبيعا هذا الظالم قام بظلمهما وأنهما إن لم يبيعا قام هذا الظالم بظلمهما فباع أحدهما بيته على الآخر في الظاهر وأما في حقيقة الأمر فهل هم قد أرادوا البيع أو لا؟ لم يريدا البيع فباع أحدهما بيته على, على الآخر تقية لذلك سمي ماذا بيع بيع التقية أي اتقاء شر من شر الظالم اتقاء شر شر الظالم فباع أحدهما بيته على الآخر تقية في الظاهر فقط وهما في الباطن لم يريدا البيع ولا الشراء فهذا البيع غير منعقد لافتقاد ماذا لافتقاد التراضي فالعبرة بالباطن وليس وليس مماذا بالباطن وهل التراضي في الاصلي من الامور الباطنة او الامور الظاهرة من الامور الباطنة في الاصل فالعبرة بما ابطن وليس بما ماذا اظهر فالعبرة بما أبطنى وليس بما أظهرى لذلك نقول هنا أن هذا العقد عقد لم ينعقد وهو بيع فاسد ولا يصح لعدم الرضا لعدم الرضا فالبيع هنا لم يقع إلا لتوقي ظلما إلا لتوقي ظلم الظالم وما ألجي إليه لذلك سمي بيع ماذا؟ التلجية ذلك سمي بيع. التلجئة وما حصل منهم هذا الأمر إلا خوفا من الظلم لذلك سمى أهل العلم رحمهم الله عز وجل هذا البيع ببيع التقيية وبيع ماذا التلجئة المسألة الثانية إذا أظهر المتبايعان هذه لو أجيب عليه إذا أظهر المتبايعان ثمنا في العقد وهما يبطنان ثمنا آخر في السر إذا أظهر المتبايعان ثمنا في الظاهر وهما يبطنان ثمنا آخر في السر فإن العبرة بماذا بما تراضي عليه أين سراً؟ بما تراضي عليه سراً. لأن الرضا مرتبط به. فهما لم, يتراضى لم يتراضيا إلا على هذا الثمل الذي اتفق عليه في الباطن. وهل هذه المسائل واقعة أجيبوا واقعة خاصة في البلدان التي فيها حروب وفيها معارك فإنه قد يلجأ الرجل إلى بيع بيته في إيش في الظاهر ويرى أنه قد بخس فيه يبيع على صديق له في الظاهر حتى يسلم من ماذا من الظلمة حتى يسلم من أصحاب المعارك حتى يسلم من كذا وكذا كذلك هذا هو كذلك إذا يتفق على ثمن في الظاهر وثمن في ماذا في الباطن حتى يسلم أيضا في بعض الأحيان من ضرائب إيش عالية من ضرائب عالية نحن لا نتكلم في حل الضرائب وفي حرمة الضرائب وإنما كلامنا وإنما كلامنا في صحة البيع وماذا وعدم صحته انتبهوا يا إخواني في بعض المسائل يتكلم على ذات المسألة وليس لنا تعلق بالقرائن المحيطة بماذا؟ بالمسألة. فلو أن ولي أمر ألزم الناس بضريبة فيجب على الناس دفع, دفع الضريبة ويكون الإثم على من؟ على من أنزمهم؟ لكن لو أن الناس احتالوا. وفعلوا هذا الأمر وكانوا ثمن في الظاهر وثمن في إيش في الباطل نقول لهم هذا العقد الذي قد فعلتموه عقدا إيش باطنا أو صحيحا بالنظر إلى الأذلة الشرعية أجيبوا أجيبوا يا إخواني صحيح لأن الشرط التراضي موجود نقول مثلا في النكاح النكاح لا بد فيه من إيش من شروط وأركان أن يكون النكاح على إيش من شروط النكاح أن يكون إيش وجود الولي صح ولا لا وأن يكون ماذا وأن يكون هناك ماذا شاهدان وأن يكون هناك البعر إما أن يكون مهرا مسمى أو يكون مهرا كمهر ماذا كمهر المثل إن لم يسمى لو أن إنسانا تزوج بهذه الشروط الكاملة الشرعية ولكن لم يسجل ذلك في المحاكم نقول له هل هذا العقد باطل أو أن عقدك صحيح مع الإثم صحيح مع الإثم فالنظر ننظر دائما يا إخواني في باب البيوع وباب العقود بالنظر إلى ذات العقد أما القرائن الأخرى نعطيها حكم إيش؟ آخر لها نعطيها حكم آخر لها نقول له أنت أثمت هنا لأنك قد خالفت ولي ماذا؟ ولي أمرك فيجب عليك أن تسجل هذا العقد في أين؟ في المحاكم الشرعية إخواني واضح؟ فقولنا هنا في هذه المسائل إنما نحكي المسائل من جهة صحة العقود وعدم ماذا صحتها من جهة صحة العقود وعدم صحتها وقد نكون نحن في وكذلك نحن كذلك في بلدة فيها أمن وفيها رخاء ولكن من ابتلي في بلدان المسلمين بالحروب والمظاهرات والاعتصامات وتدمير الممتلكات قد يرطر لأن يظهر شيئا ويبطل ماذا ويبطن آخر يظهر شيء يظهر شيئا ويبطن آخر وهذا لأنكم والحمد لله في بلد آمن قد لا تتصوروا مثل هذه المسائل ولكن نسأل من كثير من بلاد المسلمين بنحو هذه المسائل ولما ننظر في حال بلد السائل نجد أن حال بلد السائل فيها من الرعب والخوف وفيها من أخذ أموال الناس بالباطل فهذا يحتال للحفاظ على ماله وليس لأكل أموال الناس بالباطل لذلك الحيل عند علماء الشريعة على قسمين إما أن تكون حيل شرعية أو أن تكون حيل شيطانية إما أن تكون حيل شرع شرعية أو حيل شيطانية وهذا ليس هو باب ذكر هذه المسائل هنا المسألة الثالثة بيع الهازل أو بيع المازح فبيع الهازل لا يقع وهو بيع غير صحيح وباطل وذلك الانتفاء ماذا؟ أجيبه الرضا وذلك الانتفاء الرضا وإنما قال لي حسين إني أبيع لك هذه السيارة مازحا فهل كان حسين راضي عند قوله هذا لا إنما الذي جدهن جد هذلهن جد ما هو النكاح والطلاق والرجع وفي رواية والعذق فدل من هذا على أن باقي العقود أنها غير منعقتة أثناء المزاح واني واضح قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي رواية و... والعتق قال اهل العلم فدل على ان باقي العقود ان, المز... أن المزاح والهزل فيها غير ماذا غير منعقد فدل من هذا الحديث على أن باقي العقود المزاح فيها والهزل غير منعقد وهنا لم يكن منعقدا بيع الهازل لكونه لانتفاء الانتفاء الرضا المسألة الرابعة المسألة الرابعة ألا وهي مسألة إذا أكره إنسان على شيء وهذه أنتم تجيبون عنها إذا أكره اضبطوا اللفظة كن فقيها والفقيه يكون دقيقا في الألفاظ إذا أكره شخص على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه فما حكم هذا البيع أعيد إذا أكره شخص على شيء فباع ملكه أو باع بيته من أجل دفع ما أكره عليه فما حكم هذا البيع صورة هذه المسألة إذا جاء إنسان ظالم وأكره آخر وقال له لابد أن تدفع لي مئة ربية وإلا سجنتك والرجل ليس عنده نقدا ليس عنده ماذا؟ نقدا فباع بيته ليسدد مئة مليون ربية فما حكم بيع بيته؟ من يجيب؟ لو في جوائز أعطيه جائزة لسه فيه جوائز الضال على الشاب الصمد أظهرنا أخذ منهم نحن، ها أجيب بيع صحيح من يوافقه ها صحيح والباقيون يعني من يقول صحيح يرفع يده إيش ذي يا إخواني مظاهرات وانتخابات لا يرفع هذا بدرس من يقول صحيح يعني جماهير الحضور على القول بعدم الصحة وخالف من؟ ما وخالف عبد الرحمن والآخر؟ ها اسمك؟ خالف عبد الرحمن وأبوه والصحيح مع عبد الرحمن وأبي خلافا لجمهور الحاضرين الصحيح نعم ما ذكره أخونا عبد الرحمن وما ذكره أبو عبد الرحمن وما ذكره بعض إخواننا هنا لما؟ لأنه يا إخواني نقول هذا الرجل أكره هل أكره على دفع المال أو أكره على بيع البيت أجيبه أكره على دفع المال ولم يكره على بيع على بيع المال فالجواب أنه أكره على دفع المال لأنه جائز أن لا يبيع بيته فجائز أن يذهب ويستقرض وجائز أن يستلف وجائز أن يعطى من ماذا؟ من الزكاة ولكن هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله بيع المضطر هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله بيع المضطر وهذه صورة من صور بيع المضطر أنه يبيع لكي يسجد ظالما ولم يقل له هذا الظالم بيع ماذا بيتك وإنما قال له اعطني مالا اعطني إياه من زكاة اعطني إياه من نهب اعطني إياه من استقرار هذا الظالم لا يهمه ولكن هذا ليس عنده مال فأراد أن يدفع أن يدفع هذا الظالم فباع بيته فالبيع صحيح فالبيع صحيح ولكن ذكر الفقهاء رحمهم الله عز وجل هل الشراء من هذا المضطر يكره؟ هل هذا لأن هذا المضطر بيع باعه الطرارة هل يكره منه الشراء؟ الحنابلة رحمهم الله عز وجل قالوا يكره الشراء من المضطر يكره الشراء من المضطر وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل هو جائز بلا كراها هو, هو جائز بلا كراها قال شيخ الإسلام لأننا إذا اشترينا منه رفعنا عنه ماذا؟ ضرر الظالم فكان الشراء منه فكان الشراء منه إحسانا إيش إليه؟ لأنه إذا لم تشتري منه ماذا يفعل الظالم؟ سيسجنه سيمنعه عن أبنائه وقد يعذبه يقول شيخ الإسلام رحمه الله بخلاف قول الحنابلة قال رحمه الله عز وجل جائز بلا بلا كراهى وقال رحمه الله علل ذلك بقوله لأننا إذا اشترينا منه رفعنا ضرر الظالم هذا عليه فنكون بذلك الشراء قد أحسننا ماذا قد أحسننا إليه شيخنا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله يرى التفصيل وهذا أجود وأدق وأليق يقول شيخ يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله بالتفصيل قال رحمه الله إن كان الناس كلهم سيمتنعون عن الشراء ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع الظالم فهنا نقول ماذا يحرم الشرائش منه أخواني واضح إن كان الناس كلهم سيمتنعون عن شراء هذا البيت سيمتنعون عن شراء هذا البيت ويؤدي ذلك إلى رجوع الظالم عن إيش؟ عن ظلم فيحرم هنا ماذا؟ ماذا؟ فيحرم هنا الشراء وأما إن كان الظالم المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه فنقول بما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه جائز بلا كراهة لأن ذلك فيه إحسان لصاحب الدار لأن ذلك فيه إحسان لصاحب الدار كذلك تبقى مسألة هناك إكراه بحق وهناك إكراه بغير حق الإكراه بغير حق ما قد سمعتمه إيش؟ من أنه يأخذ مال أحد بغير حق أو أنه يأمره بالبيع والشراء بغير حق فإن هذا الإكراه ليس فيه تراضي ويكون البيع ماذا؟ أجيبوا ويكون البيع ماذا؟ ما اسمك؟ أنت؟ نعم حفير ها؟ ما اسمه؟ عفيف، إذا كان البيع بإكراه بغير حق فهل يكون هذا البيع صحيحا؟ غير صحيح القسم الثاني الإكراه بحق فالبيع فيه صحيح مثاله لو أن مفلسا أفلسه وطلبه أصحاب الديون وطلبه أصحاب الديون واشتكوا إلى القاضي وقالوا إن زيدا من الناس لم يرجع إلينا الأموال وعنده مزارع وعنده بيوت وعنده سيارات ولكن لم لم يبع هذه المزارع والسيارات ليسدد ماذا الدين الذي عليه ف... فالقاضي يبيع سيارته ليسدد ماذا دينه وهل هذا صاحب السيارة راض عن هذا البيع لا ولكن هذا إكراه بماذا إكراه بحق ولكن هذا إكراه بحق فالإكراه على قسمين إما أن يكون إكراه بغير حق والمسائل قد ذكرناها لكم أو يكون إكرههم بحق فإن الإكرهها بحق البيع فيه صحيح ولا يقول النقائ لاني لست راضيا فإن القاضي قد حكم بغير شرع الله فيكون هذا البيع فاسدا نقول هذا غلط في فهمك وإنما القاضي قد طبق عليك الشرع لأنك قد أوجب قد وجب أموال الناس في ذمتك فله أن يبيع ما يسد به أموال الناس، حتى وإن لم تكن ماذا؟ حتى وإن لم تكن راضيا. كذلك عندنا مسألة في الإكراه. الإكراه يا إخوان على قسمين: إما أن يكون إكراه ملجئ، أو يكون إكراه غير ملجئ. إما أن يكون إكراه ملجئ، أو يكون إكراه غير ملجئ. الإكراه الغير ملجئ أين أصغر واحد عندكم هنا لو جاء شخص طفل صغير عمره ست سنوات وقال لعفيف يا عفيف بيعني سيارتك وإلا سأضربك سأضربك فقال عفيف ماذا أكرهني هذا الطفل على البيع فهل هذا إكراه ملجئ لا هذا يسمى إكره غير ملجئ ويأتينا هذا دائما في باب الإكره وهو مهم جدا مثلا أشوف أشخاص متزوج لا لبواه غير متزوج خلص مدل عليه ها من غير متزوج حسين وتزوج جاء طفل صغير وقال يا حسين طلق زوجتك وإلا ضربتك على يدك فقال حسين أنت طالق فنقول له تطلق الزوجة لأن هذا الإكراه ملجئ أو غير ملجئ غير ملجئ لأن هذا الإكراه غير ملجئ لكن لو جاء ظالم شديد كبير ومعه سلاح وبقي على سلاحه وقال يا حسين طلق زوجتك وأنت تعرف هو شرط آخر تعرف أنه سيوقع العقوبة وهو قادر على إيقاعها فإذا لم تطلق زوجك فإنه ماذا ستذهب روحك فلو طلق هنا الطلاق ماذا غير واقع لأنه يسمى عند الفقهاء إكراه ماذا إكراه ملشئ فالإكراه فضبط مسائل الإكراه يدخل معانا في البيوع، يدخل معانا في الأنكحة، يدخل معانا حتى في الزنا، لو أن إنساً ظالما قال يا فلان اذنب فلان ولا قتلتك، كذلك يدخل معنا في هذه الأبواب، يدخل معنا معنا كذلك في السرقة، من جهة إيقاع العقوبة ومن جهة رفع ماذا؟ الاسم، فمسائل الإكراه لا بد أن تضبط، وقد أُلِفت في الجامعات الشرعية. كتب في مسائل الإكراه وتقسيم الإكراه إكراه بحق وإكراه بغير حق وإكراه ملجر وإكراه غير ملجر وشروط في المكره وشروط في المكره وشروط في الذي يكره عليه كل ذلك مسائل وباحث هي موجودة عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل وبإذن الله سبحانه وتعالى سنذكر شيئا من هذا عند بيع عند البيوع التي تدخل في مثل في مثل هذه الأبواب. قال المصنف رحمه الله كم نقرأ الآن؟ كم؟ ممّع ساعة وقت ساعة أو أقل أقل كم نقرأ؟ كم نقرأ في الدرس؟ متى بدأنا؟ الساعة كم بدأنا؟ شاط الصمت كم ها كم بدنا الساعة كم ثلاثة وقليل نواصل يصير نواصل أناقف عند الطلاب في الدرس في السعودية يحبون كلمة مني تعرفون ما هي ونكتفي عند هذا القدر ولكن لن أقولها لكم سنواصل بذل الله تعالى الوقت قصير في السعودية نجلس معهم لكن هنا ما في وقت الشرط الثاني يبقى معنا اعتقاد المثال الحديث لم نأخذه بعد توقف عند هذا أن أخشى الأذهان قد كلت ما رأيكم أمرهم شورى بينهم نواصل أحسنتا لا تضربوه بعدين بعدئذ. <تصفيق> الشرط الثاني قال المصنف رحمه الله وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم. المصنف رحمه الله عز وجل ذكر الشرط الثاني. ألا وهو ألا يكون في البيع غرر وجهالة. والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نهى النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر نهى عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر ومعنى بيع الحصاه أنك تأتي إلى شخص وتقول له فأرمي هذه الحصاه في هذه الأرض ومدى الرمي ستكون هذه المساحة والمسافة هي التي أبيعها عليك. هذا فيه ماذا؟ فيه جهالة. أو تكون هناك سلع. يقول سأرمي على هذه الس على هذه السلعة بحصاء. وأي سلعة جاءت عليها الحصاء ستشتري مني هذه السلعة. هذا يكون فيها جهالة أو لا فيها جهالة. لذلك الشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل عرف الغرر بقوله. في القواعد النورانية قال الغرر هو المجهول هو مجهول العاقبة الغرر هو واضبطوا هذا فإن شيخ الإسلام من أحسن من تكلم في كتاب البيوع في في القواعد النورانية في القواعد النورانية من أحسن من تكلم في باب البيوع شيخ الإسلام في هذا الكتاب وقد قرأناه كاملة على أشيخنا في المدينة قرأنا جزء العبادات وقرأنا كذلك جزء المعاملات وشيخ الإسلام أراد بهذا الكتاب أن يظهر مذهب أهلي الحديث وأنه مذهب هو أحسن المذاهب فشيخ الإسلام يقول في معرض الغرر قال رحمه الله تعالى هو مجهول العاقبة هو مجهول العاقبة فإن بيع الغرر من الميسر الذي هو القمار فإن بيع الغرر من الميسر الذي هو القمار فلا يجوز بيع فرس شارد فلا يجوز بيع فرس شارد لماذا لأن المشتري سيدفع في فيش في شيء ماذا لا يدري هل يج هل يعود أو لا أو لا يعود والبائع قد يبيع هذا الفرس بمال قليل فيعود الفرس فيكون عليه ماذا الغبن فيكون عليه الغبن ذلك قال أهل العلم رحمهم الله وذلك كأن كبيع الفرس الشارد أو بيع البعير الشارك فإن صاحبه يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وكتبها قال الشيخ الإسلام فإن صاحبه إذا باعه فإنه يبيعه مخاطرة قال الشيخ الإسلام فإن صاحبه صاحب الفرس إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة لأنه سيبيعه بالقليل لكونه زاهد فيه فيشتريه المشتري بثمن قليل بدون ثمنه غالبا والمشتري أيضا هذا في البائع والمشتري أيضا يشتريه مخاطرة لأنه لا يدري هل سيحصل له أم لا والمشتري أيضا يشتريه مخاطرة لأنه لا يدري هل سيحصل له أم لا وهذه هي صورة ماذا أجيب وهذه هي صورة المقامرة يقول الشيخ الإسلام وهذه هي صورة المقامرة فإن حصل الفرس للمشتري فإن حصل الفرس للمشتري يعني رجع بعد أن كان شاردا قال له البائع قمرتني وأخذت مالي بثمن قليل قال له البائع قمرتني وهي مقامرة مخاطرة قمرتني كذلك من يبيع الطير في الهواء أليس فيه مخاطرة ففيه ماذا مجهول إيش العاقبة ما يدري هل يصيده؟ قال له رجل سأبيع لك هذا الطير في الهواء ولا يدري هل يصيده أو لا يصيده ودفع له أليس هذا فيه مخاطرة إذن قالوا من البيوع المحرمة سوف ياتينا بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء بقيد إيش يا فقهاء بقيد ماذا أتحداكم الجيبونها ها بقيل وانهى عن بيع السمك في الماء إذا كان الماء ماذا ها إيش إذا كان الماء محصورا أما إذا كان الماء محصورا فإن البيع ماذا مثل الآن بعض الناس يجعل عنده بركة صغيرة والسمك يدور فيها صح ولا لا في هذه البركة الصغيرة محجورة عنده فيقول له المشتري أريد هذه السمكة هل هذا يستطيع أن يسلمه السمكة؟ استطيع فهذا البيع صحيح وإنما المقصود في البيع كما ذكر كما ذكر أخونا في المياه الذي لا يستطيع ماذا أخذ السمك منها لذلك قال الفقهاء إذا إلا إذا إلا و و وينهى عن بيع السمك في الماء إذا كان الماء غير غير معصور وأما إذا كان في بركة معصورة فالبيع ماذا؟ فالبيع صحيح فلا يستشكلنا مستشكل نقول الآن في الفروع الفقهية وينهى عن بيع السمك في الماء لكونه غار ثم يذهب إلى السوق وينكر على أصحاب السوق لما جعلوا هذه لا هذا غلط هذا ماذا؟ هذا غلط فنقول هناك فهذه المسائل مهمة أن تفهم يا إخواني وباب البيوع إن ضبطه فهو باب يحرك لك كثيرا من ذهنك وتكون في كثير من المسائل متوقد الذهن متوقف الذهن نقول فإن حصل فإن حصل الفرس المشتري بعد أن كان شاردا قاد البائع له قمرتني وأخذت مالي بثمن قليل وإن لم يحصل الفرس أو وإن لم يحصل الفرس ولم يوجد قاد المشتري, المشتري البائع ماذا قمرتني وأخذت الثمن مني بلا بلا عوض فيفضي ذلك إلى مفسدة الميسر ما هي يوقع بينكم إيش العداوة فما فم... فمفساد الم... الميسر هي إيقاع ماذا العداوة والبغضاء بين الناس مع ما فيه من أكل أموال الناس بالباطل الذي هو نوع من الظلم لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بيع ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء قال شيخ الإسلام رحمه الله ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء يتوقف عند هذا القدر ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى في قوله فيدخل فيه بيع الآبق والشارد وأن يقول بعتك إحدى السلعتين إلى آخر ذكر المصنف رحمه الله عز وجل